واذكروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يعظكم بِهِ واتقوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طلقتم نساءكم فَقَارِبْنَا انتهاء عِدَّتِهِنَّ فلكم تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ تتركوهن بالمعروف دون رجعة. حتى تنقضي عدتهن ولا تراجعهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يفعل في الجاهلية ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة ولا تجعل آيات الله محل استهزاء بالسلاعب بها والتجرؤ عليها واذكروا نعم الله عليكم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 تؤكد أن الاعتداء على الاخرين ظلم للنفس وذلك بتعريضها لسخط الله وقوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا أي بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا في المحافظه عليها فجدوا بالاخذ بها والعمل بمقتضاها وارعوها حق رعايتها وان التلاعب باحكام الزواج تلاعب باحكام الطلاق وهذا من الاستهزاء بحلول الله والاستهزاء بدين الله من الشرائر والاستهزاء هو السخريه وهو حمل الاقوال والافعال على الهزل واللعب وإذا واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن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 وأشد طهرة لإعراضكم, لإعراضكم وأعمالكم من الادناس والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون وفي قوله فلا تعضلوهن فيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وألى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَتُمْ أَن تَسْتَرُضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتِيتمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ سَنَتَيْنِ كَاامِلَتَيْنِ ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إتمال مدة الرضاعة وعلى الزوج ابي الولد نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن بحسب ما تعرف عليه الناس مما لا يخالف الشر لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها ولا يحل لأحد الأبوين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 على ما فيه مصلحة المولود وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما أنفقتم عليه مع المرضع من أجرة بالمعروف فلا نقص ولا مماطلة واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فلا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على ما قدمتم من اعمال وقوله تعالى ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر خطه بالذكر لانه المسارع الى الامتثال اجلالا لله تعالى وخوفا من عقابه ولذا نصيحتي لك اقبل الموعظه حتى ولو كانت من أدنى منك وقوله لا تضار والدة بولدها أي لا تقبل الأم أن ترضعه اضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها بالأرض. وقد وجد من بعض النساء من إذا طلقت وكانت حاملا ولم يعلم زوجها بذلك أسقط في الجنين فربنا جل جلاله لما ذكر الاسم الأدنى فيه التنبيه على الاسم الأعلى وفي الآية السابقة في قوله تعالى ذلكم أذكى لكم واطهر أي أذكى واطهر معناه أطيب للنفس واطهر للدين والعرض ولذا يجب على الإنسان أن يترقى إلى الله تعالى بالتوبه والعبودية من فوائد الآيات نهي الرجل عن إمساك امرأته بقصد الإضرار بها دون أن يكون راغبا بها لأن ذلك من الظلم ومعلوم أيها الإخوة أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن من ظلم نفسه فقد عرضها لصف الله تعالى فكل ظلم للآخرين فأنت تظلم به نفسك حينما عرضتها العباد وحينما وضعت نفسك في مكان ينبغى لا تضعها فيه تحريم أن يعضل الولي تحريم أن يعضل الولي موليته بمنعها من الزواج أو منعها من الرجوع إلى زوجها الأول اتباع ما جاء به الشرع من أهكام وآذات تتعلق بالأسرة. بالأسرة يورث الخير والطهارة حفظ الشرع للام حتى الرضا وإن كانت مطلقه من زوجها وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها احدهما الاضرار بالآخر الحث على أن يكون كل الشؤون المتعلقه بالحياه الزوجية مبنيه على التشاور والتراضي بين الزوجين وهذا من رحمة الله تعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد.